لامي ابتداء لدوي إن المكسورة شتى المكسورة فقط على أربعة أشياء شتى سد شوارشد بوي فيو تلامي ابتداء لبروا لأصل داش شتى سر مبتدا لبروا نعوذ روا لعبد مؤمن خير لعبد مؤمن خير لبروا شتسر مبتدا واصل اوية كبشة السر واصل شوية توكيد لبدايه لبداية توابة وزياتر لمعنى التوكيد شتيكي تجي تيايا يعني فيوت زيادة التوكيد تعني تنها التوكيد يقنيه بس زيادة التوكيد وتسمى بالمزحلقة فيش يوثري مزحلقة بول لبرو إذا زحلقت أي أخرت عن الابتداء لمانع وهو وجود إن اگر إنا نبواي لفيشه وأبوه برام كإن لقليد أبوه كاتادي تدوى وتدخل لام الابتداء بعد إن المكسورة فقط على أربعة أشياء على خبرها بشرط كونه مؤخرا مثبتا دا سر خبري إنا برام بمرجيك كي بيت كونه مؤخرا خبرك لدوابه وبيش نكوت بيه ونفيش نكو نفيج نكلا بنحو إن ربك لسريع العقاب سريع خبري إن يا أي نفيج نكلا ودواش كوتو وبيش اسمك نكوتو وكربك وانه وإنه لغفور الرحيم <تصفيق> وعلى اسمها ولام <تصفيق> ابتداء أشياء السر خبري إن بشرط أن يتأخر عن الخبر بشرط اسم ان دوا كتب لا لا خبر خبري ان إن في ذلك لعبره تماشا ان في ذلك لعبره لا مكش وتسر عبره كاسم ان نشا بل ام لا يريد دعاء <تصفيق> وعلى ضمير الفصل ولام ابتداء شد سر ضميري فصلش ضميري فصل وكلم من نهات ونحو إن هذا لهو القصص الحق إن هذا لهو القصص الحق لم شو تسر هو هو نمسند نمس إليه لجملكه تيقنيه لوانه إن هذا هذا اسم إشارية في محل نصب اسم إن القصص الحق القصص خبري إنيا مرفوعة أي هو شيء ضمير فصل ضمير فصل فيوتريد إن هذا لهو لام إبتداء شو تسر هو كضمير فصل للاي بصري كان بمجور الضمير فيوتريد ضمير الفصل لأنه يفصل بين الخبر والصفة يفصل بين الخبر والصفة والصفة يقولون أنه جاء زيد هو العاقل جاء زيد هو العاقل يقولون أنه جاء زي زيد العاقل جاء زيد العاقل لوانية يقولون بسيط أنه بسيطين ما هو ويبزانا لكن هو النية أو كاتا لوانية العاقل بكي تشي صفة يا بون ان زيدا العاقله ان زيدا العاقله العاقله لوانيه العاقله صفه شبه زيدا بث بلان ان زيدن ان زيدا زيدا عاقل ينقل عاقل بوشر هو يجهاني بوشي بو فرق صفه بو اقل اذا اسمك هاد لو انا ابو بيته صفه بوين نبته الصفه وبيت خبر بوين نبته الصفه فصل يبقى للنيوان خبره لقال صفه دا صفة موصوف وابويا نون راء فصل لبرما لايكو في كان بيوتري عماد فسمي عمادا فسمي عمادا لا برشي لابر لاعتماد المتكلم عليه في الفصل آية أم ضمير ضمير فصل آية حرف ين اسمه خلاف لمدى هيا عندك قلت أنا أما حرفه وعندك قلت أنا ما اسمه قال بعضهم اسم وهو للتوكيد وقيل حرف عندك جوتيانا حرفه اي بوتشي بيوتي ضمير فصل اقل حرفه وسمي ضميرا لانه لا محل له وسمي ضميرا لانه على صورته حرف شبلام نسدوا نسر صوره هو يا ضمير فصل هو ضمير اسم بو يفي ضمير اينا با بيشي بوتي الضمير اسم نيا هواني كالعن حرفا او علن قرخنان ليقري علي باش اقر حرفا اقر حرف بوتي اذا سر الشاوي هو تو علن في الصوره فقط اي نبا حرف بد كابو هدي شيق لوان نبت طال ممكن نسوي اقبلن وامير واسمش اي شلون محلين الاعراب بالان قيد شي با كلمه كها توه بوشتي كي طيبت بو فصل نتو بالان نمسند نمسند اليه ايشا ويا خلاف لا ضمير فصل ذات وإن هذا لهو القصص الحق المهم لا من ابتداء أشيء سر ضمير فصلش وعلى معمول الخبر بشرط تقدمه على الخبر نحو إن زيدا لعمرا ضارب معمول خبرك كاميا يسأل إن زيدا هواء زيدا اسمه النهج كشيء كتانية. بلام لإن زيدان <تصفيق> أو أصل إن زيدا ضارب. هو أصل جملة كه. إن زيدا ضارب. بلام ضارب لبروي فعلش يعني مشتق لفعلش متعدي ضارب اسم فعل لفعلش متعدٍ مشتق. أيش إيش ذكاء مفعول به شيء أبا؟ إن زيدا ضارب عمرا أو هاي. بلام لامك في ويسته. إن زيدا ضارب لعمرا. بلام فيش إيش كوت ولا عمرا. بويا وعلى معمول الخبر بشرط تقدمه على الخبر نحو إن زيدا لعمرا ضارب كابوم معمول خبرك لا تسري بلان بمرجيك فيشيب كوي يعني معمول خبرك بيش خبرك كوت أو كاتا لا مجتمع وتتصل ما الزائده بهذه الأحرف <تصفيق> ما ازايدا ما إزاي اجت تسر ام حرفاني كباس منكت ام شش حرفة فيبطلو عملها كردو كان ناميا نحو إنما, إنما الله إله واحد الله إله واحد تماشا الله مبتد إله خبر ان هج دوديش نبي نيوى شوان أغين إنما المؤمنون إخوة المؤمنون بذان مبتدى إخوة خبر النشوة سري إن إنما المؤمنون سيكا إخوة بوشي أو ما نا يا الله أو ما بي وترى كافة كافة إيمانعة حبينيت أن الأكتبة كان كافة ومكفوفة ماي كافة ومكفوفة كامية أو ما هي كأشياء السر ان أخواتي إن تكف هذه الأدوات عن العمل نايل أمانة إشبكا إنما الله إله واحد استمع أجر إعرابكين أتواني بيك أبلي إنما كافة ومكفوفة كامين كافة ومكفوفة يا؟ ما كاف يعني مانعة أي إنك ممنوعة عن العمل او كافه مكروفه اي شن اعرابي جمله كاكين الله مبتدا اله خبر او كاتا جملي شينما اسمي إنو خبري إننا منت شنك بطل عملها <تصفيق> و وتسمى ما هذه بكافه لانها تكف يعني تكف عفوا تكفو ما هذه تكفو تسميت ما هذه بكافة لأنها تكفو أي تمنع إن وأخواتها عن العمل كأوها الشوسة أو كاتا اختصاصنا يا الله بأسماء وإلي ذكا أتواني بشي تسرطيش فعليش بو يهند يكو تيانا بم ما و تيانا نري كافية وبيش و ترموا بيش بشي و ترموا هيا بو تهيؤوا ان وأخواتها على الدخول على الافعال و هي لك افعاليش وي ام ما في و انما الله إله واحد و رمى جاتا لبي و ما الزائده على سريب نساء أو زائده و يقال لبي هموم ما يكتبيني بونمنا إنما صنعوا كيد ساحر إنما إلى سرا إنما صنعوا كيد ساحر أو ما يزأ إذني أو ما يان مصدرية يان موصولة يعني إن الذي صنعوه إن الذي صنعوه كيد ساحر ان الذي صنعوه كيد ساحر بوشوى يعني انما انما يعني إن انما انما صنعوا يعني ان صنعهم بوشوى اگر ما لقى الصنعي بكيت التاويل مصدر او كات يعني ان صنعهم ان صنعهم كيد ساحر ان صنعهم كيد ساحر بويا مرجنيه همو جارامات بيني لقي انبليشيا <تصفيق> او قرآن جاي او زائده واقر نت زاني او كاف مكفوفه اقر جاكدا ان ما ما وما إن ما فعلت حسنون ان ما بجى فعلت حسنون اطوان بولي ام ماي مصدريه يان ان الذي بِكَيْتَ حسن حسنون بوشي مصدري بكيتا مصدريه بكيتا اسم موسولا بشيا زانيت اغنى انا زاني ما بيك ورسم او بأيک ورسم كلامه زائد يا بشر كابو ما ما يك ما يك زائد يا أجد شو السر أم 6 حرفيا أو إيش ناكن أوك إنما إنما الله إله واحد قل إننا يوحى إليا سيرك إن ما يوحى إليا إن شو السر جملة في علية إن شو السر جملة في علية أوش شو ويلي كدواء إن بشت السر ما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 An-nama ilahukum واحد، wahid زيد قائم، ولكنما maa zayidun qa-imun Wa-lakin-maa zayidun qa imun ليت la Wa-la-al-la-maa zayidun qa-imun In shakaniyannamawa Illa laytah Tanha ليتا اقر ماشتوا سري اتواني عمل بك بلي ليت ما زيدا بنصب يشيكوي دبي قائم وبش ليتي ليت زيد قائم بنصب زيد ورفعه باش بوش ليتا أو هيا لبلو الليتنا جيت فعل بنصب سري وذلك لأن ليتا وذلك لأن ليتا وذلك لأن ليت يبقى اختصاصها بالدخول على الأسماء أما أقرمات وسر أدوات إن أخواتها وتخفف إن المكسورة فيكثر إهمالها إن المكسوره بويبزانين انيما بستا فيكثر اهمالها يعني لتندي نمو ندى ديه نكدوا إيشي نكدوا ايشكي خيناك ان كل نفس ان كل نفس لما عليها حافظ ورسم كلارا ان كل نفس لما عليها حافظ بس ما في له لما لما شديله سرنا كده بيكتبها نمرده زنيه تشديدنا كده اه انا بس قرانك اهو لا نفس مصحفي خمان ان كل نفس لما بمعنى الا ان كل نفس لما عليها حافظ ويقل اعمالها نحو وان كل لما ليوفينهم يوفينهم ابني ان كل ده شنك ان كل بشواهات نفس لما عليها حافظ ويقل اعمالها وان كلا لما ليوفينهم في قراءه من خفف انا ولما في الايتين الرسمة انيوتا بشي نيوتا وان لا رسم شو و بيوتا وان كلن وان كلن توا كلن لما اجل في من خفف ان في الايتين وتلزم اللام في خبرها اذا اهملت ان اذا خففت ودخلت على الجمله الفعليه بنو س ان خففت ودخلت على الجمله الفعليه إن إذا خففت ودخلت على الجملة الفعلية نحو وإن كانت لكبيرة وإن كانت لكبيرة موسم آية كية لبقرة فيجب تخفيفها وتلزم اللام في خبرها وتلزم اللام في خبرها ما بسم او برغاكه قالت وتلزم اللام في خبرها اذا اهملت اجر ان اهمال كرا ايش بنكره بولمنا أقد شو سر جملي فعلي وإن كانت لكبيرة إذا قففت ودخلت على الجملة الفعلية فيجب تخفيفها وتلزم اللام في خبرها أو كاتت تخفيف من كذوك كانت لكبيرة يعني تفسير كان يعني ما بس بيني يرجع فاشل بن سوا اذا دخلت على الجمله الاسميه برا ما قتش وسالت جمله اسمي وهي مخففه وهي مخففه فاكثر الاستعمال فاكثر الاستعمال اهمالها ودخول اللام ودخول اللام على خبرها اذا ان شوت تصير جمله كي اسمي مثال تنوسي على خبرها بنو سن ام زيد لقائمون ان زيد لقائمون ستما شاء مثالا بكان إن شو تسجم لي اسمي أو يكم جاء خصبان سجم لي كفعلي وإن كانت لكبيرة تخفيف كري لا مجهب برام ليرى داوت مانتي أقل شو تسجم اسمي وهي مخففة إنكش تخفيف إن مابو فأكثر الاستعمال أكثر الاستعمال إهمالها ودخول اللام على خبرها ان ان زيد لك ان يكون لك والقليل والقليل ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون إن زيدا قائم إن زيدا قائم قائم ناصبا اسمها Balaam tamashak qa'im bachima wa tawa Babiya laam Babiya laam Balaam la jumli fi'li da laam wajib La jumli ismi da laam wajib Nia agachibu mukhafafu Balaam al-akthar Awae laam chetasari waku In zayidun laqaimun Mabasim burqay Wa talzamu laamu fi khabariha Itha uhmilat فلام اجر ان ن التخفيف كره بقي اعمالها او كتا اج تخفيف اش بكره ان هر ولكن يجب ان يكون اسموها ضمير الشان وان يكون محذوفا ويجب ان يكون خبرها جمله نحو عالم ام سيكون منكم الله ك ابو اجر عفوا أن أجل تخفيف كلا. كلا بان او كاتهر كاري خيده كات نصبي اسمكي اكا ورفع خبركي اكا بلام فيويستا اسمكي او كاتشي بيت ضمير بيت ضمير الشأن وان يكون محذوفا ضمير الشأن بفي جملكي بفي جملكي داري اكري وان يكون محذوفا وناشبيا او ضمير يد الخي مقربوتي قيان دين بيت أجلناك لله زمان دا دريخي وأن يكون محذوفا ويجب أن يكون خبرها جملة أبي خبرك جملة بيت نحو علم أن علم أن استعلم أنكم أنكم سيكون منكم مرضى اصل جمله أو علم أنكم طلاب وفي جملة كدي علي أكثر وفي السياق كا تماشى استاء من الثقيلية وتشي ش وضمير أويك دون محوظ فيشة سيام خبركش جملة سيكون منكم الله مبسي بس ويجب وويجب أن يكون خبرها جملة بنوس اسمية كان أو فعل يبوي لمثالك وبلاغتي نجي شنو كيك مثالي هنا و بوشي بو, بو جمله بنسى اسميه او فعليه تنها تعبتني بجمله فعليه و جمله اسميه بان يذهب وإذا خففت كان اجر كان تخفيف كده بوبا كان بقي اعمالها ايضا ابيش هرع عامله هو هرع شكات ويجوز حذف اسمها او كاتا جائزه اسم كيش بكره حذف بكره وذكره ودرستش ذكر بكره كقوله كان ضبية تعطو الى وارق بلان السلم بلى السلم لا برشا لك بس كنات كان ضبية كأن حرف تشبيه حرف تشبيه شعرك نبي باغثة ابن مريم ابن سوريم ابن اليشكري باسي خوي ومحبوبكي كاد لكاتي قنبيك كأن ضبية ضبية بي ان اف شيخ اسكك اگر دمبه بعد بو در یک در یک بلام قلای زور زور بیت دمبه بعد بو در قلاکی زور بیت چون دمی تکل و دارکه او و قلا دارکه تکل و او بیت الک ان ضبیه تن تعطو یعنی باسی محبوبکی خویاک الله یو کو ضبیه یگوا مع معمزه قوايه اقر تعطو يعني تمد تمد راسها يا عنقها يعني ملي شركه توابو لاشي بلاي داريك كداريش بردار به الى وارق السلام يعني وارق السلام يعني سلمشيا يعني ورق شجر عظيم أو سلمة يعني قلاي داريك دالشي قوربت تشبيه هاتني محبوبكيو اييش تنبئ ام اكات شلون اگر اسكك اتشتن سر خاطر ناو داري كوا او ايش اگر تكرب ام بي مو شيوا كان ضبيها اس الضبيه شاهدكيا ضبيه اسمي كانيا اسمي كانا كان ضبيه ابيني ضبيه اسمك مذكور في الكلام تعطو جمليك فعليا خبريك ان وإذا خففت لكن وجب إهمالها بلان أقر لكن تخفيف بو أو كاتا نابع إيجبكت نابع إيجبكت لأنك لكن تابتبأ أسماء تابتبأ أسماء أو كاتا اجر تخفيفت كت لوانير شيء تجبت تسريع أدواتي تجبت تسريع بوايا ناكر كين فصل وأما لا التي لنفي الجنس لا يكابو نفي جنس فهي التي يراد بها نفي جميع الجنس على سبيل التنصيص لا نافيا للجنس أو لا يك من نفي من في مبستة فلما نفيك نقبل مطلق نفيك بعموم نفيك بشمول السبب بانمونا اگر اتمن اگر اتمن لا اله الا الله يك الهني يك معبودني مقصود من مع نبي حمو اله كنفي اكين مقصود لم لا اله الا چي نبي الا الله كوابو اگر نفيك نفيك بوك كمال بيد أو جايبون ومن هن دقل علماء على نشئ لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن نفي إيمان ينّا آية نفي همو أفراد إيمان ينّا في كماله كمال نقولنا لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله آية هركل سدزنيش نقرأ يعني أجر هركل سبسم الله نكاد سدزنيش كي بطال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 أولا لاينا في الجنس وتعمل عمل إن فتنصب الاسم وترفع الخبر بشرط وإيشي چيد بوك ند ندبوك اسمك يكات منصوب وخبركش مرفوعك بشرط أن يكون اسمها وخبرها نكرتين أما مرجيه كما أبي اسمكي وخبركي شي بن نكر بن يكون اسمها متصلا بها أبي اسمكي لقل دابت اغر فاصله كوت نيواني لا ينافل الجنس لا قال اسم لينافل الجنس او كانت او ايشناكا وان يكون اسمها متصلا بها فان كان اسمها مضافا او شبيها فان كان اسمها مضافا او مشبها بالمضافي، فهو معرب منصوب <تصفيق> أقر <أجل> اسم لينا في الجنس مضاف <بو> يعني مضاف ومضاف ليهيب وكون من عليك لا صاحب علم لا صاحب علم ممقوت أو مشبها بالمضاف ولا طالعا جبلا مشبه بالمضاف مضاف شيا مشبه بالمضاف شيا تماشا يستقبل لا, صاحبة لا صاحبة صاحب لا صاحب بس في صاحب علم جبير لا صاحب ولكن هذا هو ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من صاحب هناك من صاحب علم من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون طالعا نم مضافة نم مضافة نم مفرديش على مشى كوابو أيش يا بلام لبراوي وقو صاحب وقو شو المضاف بيوستي بواشيك بولا دواي خوي ما ناقيبه توأكاد تابرين صاحب علم بلام طالعا إيش بيوستي بواشيك هي تم ما ناقيبه توأك بلام تشيش نية مضافة مضافة إليه هو فيوتين مشبه بالمضاف بوش فيوتين مشبه بالمضاف ل لاحتياجه إلى تتميم معناه بما بعده في ويست بدوي خوي هيا وشيء بيت معناه كي تواكث إش تولى طالعاً ولا طالعاً طالعاً جبلاً بويا والمشبه بالمضاف هو متصل به شيء من تمام معناه كلميش لجل ذا بو تواكدني معناها كي او بيوتريم مشبه بالمضاف اي باشا اگر بين السر لا صاحب علم مقر اييش بو تواكدني معناها نيه بل بلان بو تواكدني معناها كلمه مكانيه بو تخصيسي جو لك لصاحب لا صاحب علم المهم اگر اسمي لا هذا شكل من المعنى مضاف ومضاف اليه يان مشبه بالمضاف أو كاتا فهو معرب منصوب أقرأ رابك لا نافع للجنس صاحب علم اسم لا أغنى منصوب بوتي منصوب لذلك معربة ولا طالعا أغنى اسم لا منصوب بوتي مشبه بالمضافة معرب منصوب معرب جبلا حاضر يسأل لا طالعا جبلا أو كانت جبلا مفعول به هي مفعول به هو طالعا كيعمل عمل فعله حاضر خبر الله والمشبه بالمضاف هو ما اتصل به شيء من تمام معناه وان كان اسموها مفردا اگر مفرد به يعني شيء مفرد لم بابا مفرد يعني مضاف نبه شبيه بالمضاف شبه بني على ما ينصب به لو كان معربا اوبي مبني اكريد لسرى ويكا اجر لم بابا نبوايه بشي معرب ابو ب و اسم مفرد بشي مبنيه بشي معربا اسم مفرد ظن مثنى بشي معرب على ام رفع جمع مؤنث سالم ضم جمع تكسير بضم جمع مذكر سالم بواو حدث بشيءك معربا أجريناتا بابي لا لا ينافل الجنس الله يمبنى له سروى مبني له سروى سالم ونعني بالمفرد هنا لم باب ولا باب نداء اجدا أجر مفرد ما من ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف وإن كان مثنى أو مجموعا أقرب شيء مثنى به يا بيا كلمك فإن كان مفردا أقرب شكل مفرد به أو جمع تكسير يا جمع تكسير بيا بني على الفتح نحو لا رجل حاضر ولا رجال ولا رجال حاضرون هذيك كل مبني على الفتح مبني على الفتح في محل نصب اسم لا وإن كان مثنى أي مثنى بو يان جمع مذكر سالم بو بني على الياء نحو لا رجلين لا رجلين أرين مبني لا رجلين في الدار ولا قائمين في السوق اسم مبنين لسريا في محل نصب اسم لا وين كان جمع مؤنث سالما بني على الكسره نحو لا مسلمات حاضرات مسلمات عين مبني على الكسر في محل نصب اسم لا وقد يبنى على الفتح وجاري واشياء عين لا مسلمات عندك باشياء و اخرين ديارته لا مسلمات بو لا بدوي اصلك ايوايا نظرا للأصل في بناء المركبات يعني أقل لا لقى المسلمات دا وكيكلموا وك يا شن الله خمسة عشر أقل إعرابي كيبون جاء خمسة عشر رجلا جاء فعل خمسه عشره اسم مركب مبني على فتح الجزئين في محل رفع فاعل رجل انتميزه هل مركب يكد اول لا يكدى مبني به بويا اقل واترى لا مسلمات او كاتبنا عند سرشي عدد مركب ولم عندك كلمات مركبه شن مبنيه به لسر فتح مبني على الفتح في محل نصب اسم لا وإذا تكررت لا <تصفيق> أقر لا لجملة دوبارة بويوا نحو لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة من جرم لا حول ولا قوة إلا بالله لمسأل لا توجد عقادة أن أخوة تنبيل بوردي متابعة بكا أقر خيتي عليها المتمنى أن أتوجد شروف الرأي لا حول ولا قوة جاز في النكرة الأولى الفتح والرفع تماشا لا حول ولا قوة يستاه هم عطفات هم لا يشدو بارب وتو وإذا تكررت لا طبعا مع العطف مع العطف يعني أقل لا دبارب ويواء ومعطوف يشبو لا حول ولا قوة جاز في النكرة الأولى الفتح والرفع يعني اتواني بلا لا حول ولا قوه او كات قوه هي مبني على الفتح اش تواني لا حول ولا قوه تن. لا حول ولا قوه بوشوا يعني لا حول لنا ولا قوه ولا قوه بوشوا او لنا يك لا حول ولا قوه لنا الجار والمجرور متعلقان بخبر تقديره مستقر يعني لا حول لنا مستقر يعني اما حول قوتك اكمانية حولش بمعنى التحول والانتقال يعني من لم باريك هم ناتوا مش مباري كتير حتى وكخوة تعالى إذن مندى حتى وكخوة تعالى بومنك وهيش هيزيكش ني ما ناء إلا بخوى تعالى ب mandates بويا لا حول ولا قوة إلا بالله ذكرك يزور جوريا كوابو جاز في النكيرة الأولى الفتح والرفع يعني من شو مدانيك كتير شو مدانيك كتير لا حول ولا قوة جاز في النكيرة الأولى أي حول لا قوة لا حول ولا قوته كابو اصلا موضوع الى حول ولا قوته بدوش شي واس بين كم جربال لا حول بين باش دين و شي بين لا حول سنشريه كم حوله ما بس يحوله جاز في النكره الاولى الفتح اجوت لا حول عشان اعراب يقدروا سبع لا حول عشان اعراب يقدروا سبع <تصفيق> فإن فتحتها جاز في الثانية ثلاثة أوجه يعني أغوطد لا حول لا قوة شان إعرابي قروزتا بري لا حول ولا قوة أميك لا حول ولا قوة أودو لا حول ولا قوة أوسع بوشوا يعني جر أغر حولد بفتح دانا مبني بولس الفتح لوي كوام معطوفة ولا مكررة أتواني بمبنيش بيبي الفتح يعني المبني والنصب معرب على مين نصب شي والرفع الضمة بري لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة اي جاري اقوتد لا حول جاري جاري لا سيقوران كاري هي لا لا قوه لا حول ولا قوه لا حول ولا قوه لا حول ولا قوه, قوة بوشيوا اقر فتحت طيب حول فان فتحتها جاز في الثانيه ثلاثه اوجه الفتح والنصب والرفع وان رفعت النكره الاولى اقر واتشي لا حول بوشيوا وَإِنْ رَفَعْتَ النَّكِيرَةَ الْأُولَى جَازَ لَكَ فِي النَّكِيرَةِ الثَّانِيَةِ وَجْهَانَ وَتَدْلَى حَوْلٌ أَلَيْ وَلَا قُوَّةٌ لَا حَوْلٌ وَلَا قُوَّةٌ دُرُستَ لَا حَوْلٌ وَلَا قُوَّةٌ دُرُستَ قَوِيسَتْ شَنْ لُغَبُ فين جانيا فينش أَجَا وَتَدْلَى حَوْلَ بَمْبَنِي أَتُوَلِّبْ رِيَالَ وَلَا قُوَّةٌ أَمْ أَصْلَكِيَ كمعطوف على سرتي معطوف على سرت مبني معطوف على سرب مبني ضل ما قوت لا حول وتد ولا قوه درسته ولا قوه درسته شنك كمحلي لا حول اسمي لا منصوبا معطوف على محلي اسمي لا كمنصوبه عطر عطر لسلاوه وهار وها درسي شبليشي لا حول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 لا حول يمكن لا حول لا أصل لا سر محلك رفع وشيش درسته والفتح يعني لا حول ولا قوة أو كاتم عطوفة لسر شيء لسر اسم لا كمبنيه بويا وإن عطفت على اسم لا ولم تتكرر لا وجب فتح النكيرة الأولى وجاز في النكيرة الثانية أبو أستاذ يتسرب موضوع كثير العطف مع من غير تكرار لا عطف بكي برام لا يلقون به وإن عطفت على اسم لا ولم تتكرر لا وجب فتح النكرة الأولى وجاز في النكرة الثانية الرفع والنصب نحو لا حول لا حول لا نيني توا واو عطف بيني برام لا نيني توا علي وقوة وقوة لا حول وقوة برفع وقوة وقوة نصب كابها دكان درست لبر ولا نهات ورفعا و ونصبا درست معطوف وإذا اسم اسملا مفردا بنعت مفرد ولم يفصل بين النعت والمنعوت فاصل نحو لا رجل ضريف جالس جازف النعت الفتح والنصب والرفع اجر اسم لات حب وصفت كت بونمنا لا رجل لا رجل رجل اسم لا يا ظريف جالس يعني بي عايش دا انا نشتوا حشاكم لا رجل ظريف جالس أبوها المثالي وعنينة كمان لما جالسها أخيرا تبا لا رجل ظريفة ظريف يعني في هذه لا رجل ظريفة جالس أسا وصفنا اسم لا بوصف ما كد بظريف بوي عليه وإذا نعت اسم لا مفردا والله أقول اسم لا شي بو مفرد بو بنعت مفرد فمفردي جنامان ولم يفصل بين النعت والمنعوت فاصل فاصل جناد لا بين اسم ولا بين صفه كذا جاز في النعت الفتح والنصب والرفع هل سبق ما ندرس يعني اثوانين را لا رجل ظريف لا رجل ظريفا لا رجل ظريف بهر سكن درست لا رجل ظريفا چونك محلي دونك رجلا كاسم لا مبني على الفتحه بويا صفه كشيه هل مبنيه وكخوي اقل وترى لا رجلا ظريفا لبر اسم لا محل نصب صفة كشيه منصوبه اقل وترى لا رجلا ظريف برفع هنا محلي لا رجلا لبر مرفوعا ظرفا مرفوع يعني هل شيء درست فانفصل بين النعت والمنعوت فاصل اجر للنيوان نعت منعوت صفه موصوف يعني فاصل كه ابو او كان النعت غير مفرد يعني مضافا او شبيها بالمضاف اجته لي ما بس لما بله مفرد غير مفرد او يشبه مضاف او شبيه بالمضاف جائز الرفع والنصب فقط نحو لا رجل تماشى فاصل كوت نيوان ظريف لا رجل لا رجل جالس ظريف وظريفا ولا رجل طالع وطالع جبلا حاضر السكن نيوان اسم مكان نيوان صفه كذا شي دروسبو فاصل دروسبو جاز الرفع او بوتي لا رجل جالس ظريف وَهَرْوَهَا وهاوتي والنصب واتي لا رَجُلَ لا رَجُلَ جالس ضَرِيفًا بنصبش درست شنكا وكا تا اجريت وابو محلي اسم لا وابو النمني رجلا اوانيه انا ولا رجل طالعا وطالع جبلا أو كان النعت غير مفرد لابدأ ويشي بيني المشبه بالمضاف بيني بو يعون هنا فإن فصل بين النعت والمنعوت فاصل أو كان النعت غير مفرد جاز الرفع والنصب فقط نحو لا رجل جالس ظريف وضريفا هدوشا <تصفيق> ولا رجل طالعا وطالع جبلا حاضر نمنيت هنا المشبه بالمضاف وإذا جهل خبر لا وإذا جهل خبر لا وجب ذكره كما مثلنا وكقوله عليه الصلاة والسلام لا أحد أغير من الله أمنمنا هناوية لا أحد أغير من الله يعني هيش كسيقل أخواتي تعالى بغيرة ترنية أهل سنو جماعة إثبات غيراء كان أخواتي تعالى كما تليق بجلاله وكل حديث صحيح دهاتوى ومن حديث حديث صحيح كما يحمد روايتي كدواء وغير ما يحمد روايتي كدواء لامام بخاري وما مسلم لفظك ايمام بخاري ما من احد اغير من الله وهل لغير غيري روايتي روايتي كدواء <تصفيق> حديثي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تماشى اجر خبري لا نزانرا بويست ذكرك بو نمونه ليدا امانوشي لا رجل لما نزني خبرك شي امانود لا رجل جالس كنا لا رجل شي قائم جالس ميت نهزني خبرك شي بيي سبفي او سياقي كتوتيا اقساكي خبرك ديالي علي لا رجل جالس كما مثلنا وكقوله عليه الصلاه والسلام لا أحد أغير من الله وإذا علم فالأكثر حذفه برام اجر خبرك الزانراء اوان زور جارهاتوا كخبرك محذوفه فلا فوت فلا فوت أي لهم فلا فوت أي فلا فوت لهم ولا ضير ضير يعني الظلم عفوا الضرر الضير الضرر لا باب ضار يضير ضيرا الضير الضرر ولا ضير ولا ضير علينا وهرها ولا حول ولا قوة شكرا زعين يعني لا حول ولا قوة لنا اقر خبرك معروف بيت اوان زوربي جارد حذف ريت فإن دخلت لا على معرفة او فصل بينها وبين اسمها فاصل اقر لا تشوس المعرفة ين فاصلك هاد لنيوان اسم كيدا خوي فاصلك هذا وجب اهمالها ووجب رفع ما بعدها على انه مبتدا وخبر ووجب تكرارها نحو لا زيد في الدار معرفاتها لا زيد في الدار كمعرفها أو كاتب في بي بيست رفعي وفي بي بيست شيش لابين جاري كده تكراري لابين و شنكا شياتها فاصلة كاتوا كمعرفي عفوا كمعرفها كوا هذا بتكراري لابين ووجب رفع ما بعدها على أنه مبتدأ وخبر وخبر على أنه مبتدأ وخبر سزيد في الدار مبتدأ وخبر الاسم لا اسم لا وخبر لا ولا في الدار رجل تماشى لنيوان لا لجل رجل شياطوا في الدار هاتوا فاعصل فاصلك هاتو فاصل وتوتنيوان لا لجل شيا لجل اسمكيا كيا في تكرار يجيب كين لا كب كين بلين لا في الدار رجل ولا امرأة باشه ان شاء الله موفق و الله فيكم و الله عليه